شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء. أولادك في ضلال بعيد. وما أرسلنا برسول إلا بنسان قومه ليبين لهم.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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الْكُلُّ نِعْمَةٌ الله عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون يَسُومُونَكُمْ يَسُومُونَكُمْ العذاب الْعَذَابِ وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُدَبِّحُونَ أبناءكم ويستحيون وفي مَا بلاء من وَفِي ذَلِكُمْ وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لئن شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ ولئن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تكفروا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِن الله أَنْتُمْ وَمَنْ فَإِنَّ اللَّهَ بغلي ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتبود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم, فردوا أيديهم فيه أفواههم وقالوا وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وإنا, وإنا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم افي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قال إن انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون ان تصدونا عن ما كان يعبد اباذا الا تاتوننا بسلطان فاتئونا بسلطان مبين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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقررون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد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 فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله شيء قالوا لو أدان الله لديناكم سواء, سواء علينا أجزعنا أم صمرنا ما لنا بالنحيم وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم, ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا وما كان لي عليكم من سلطان ان دعوتكم فاستجبتم لي فاستجبتم لي فلا ولوموا ولوم انفسكم ما انا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما انتم بمصرخي وما أنتم بمصرخي اني كفرت بما اشركت من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَطَرْحُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لي الناس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظالمين. ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأعلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن نبصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما, مما رزقناهم سرا مما رزقناهم وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع ولا خلل. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار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 وإذ قال إبراهيم رب دعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فَإِنَّكَ غفور رَحِيمٌ رَبَّنَا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 انما نوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار انما نوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولا تحتسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إن انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا الى اجل أجل قريب نجب دعوتك ولتبع رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أن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 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ بُخْلِ فَوَادِرُ سُلَامٍ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنْتِ قَارٍ إن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم الأرض الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ هذا بلاغ, هذا بلاغ للناس وليه دَعْوُ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ إِلَٰهُ وَاحِدٌ أُولُو الألباب